صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فان من اراد النجات يوم القيامه فليلزم التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الاخوه المؤمنون الصلاه شانها عظيم عظيم عند الله هي ركن الاسلام وكل عمل قد يعتريه ما يجعله غير واجب في بعض الاوقات او الاحيان الا الصلاه فالزكاه مثلا لا تجب الا على من ملك نصابا ولا بد من مرور الحول في كثير من انواعها وبعض الزكوات تجب مره في العمر الصوم يعذر فيه المريض والمسافر والكبير والحائض وكذلك ايضا الحج لا يجب الا في حال الاستطاعه من وجود الزاد والراحله الصلاه فريضه العمر هي الوظيفه التي لا يستثنى احد منها خمس مرات في اليوم والليله كانت 50 تامل يا عبد الله لو ان الامر لم يخفف وقد ثبت في الصحيح ان الصلاه اول ما فرضت 50 صلاه فخففها رب العزه سبحانه وتعالى رحمه بنا ورافه بعباده فجعلها خمس مرات من منا يطيق ان يصلي 50 مره في اليوم والليله رايتم كيف يرحم الله عباده سبحانه وتعالى ثم ان هذه الصلاه ما فرضت الا رحمه بنا كما سترون من خلال النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه هذه الصلاه العظيمه لم يسقطها الله عز وجل حتى في حال الحرب حتى والجند المسلم يقاتل في سبيل الله تجب عليه الم تقراوا القران في صلاه الخوف يقول الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفه اخرى لم يصلوا الايه هذه الصلاه ايها الاخوه لا تسقط ابدا الا في حال واحده اذا زال العقل المريض يصلي وهو مستلق على ظهره لا يتحرك يصلي المشلول يصلي هذه الصلاه هي وظيفه العمر ايها الاخوه الكرام قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال هذا معنى الرجوله ايها الاخوه ليست الرجوله كما يفهمها كثير من السفهاء يفسرون الرجوله بالاعتداء على الاخرين يفسرون التهور بالرجوله لا والله الرجوله في بيوت الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال لا تلهيهم تجاره لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه لماذا ما الذي حملهم على الذهاب الى المساجد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله سريع الحساب ايها الاخوه المؤمنون ورد من النصوص الكثيره ما يدل على ان تارك الصلاه لا حظ له في الاسلام والله اننا لنعجب كيف يدعي انسان انه مسلم ثم لا يصلي كيف يقول اني اعبد الله ومستسلم له فانا مسلم ثم لا يصلي اسمعوا ايها الاخوه بعض النصوص يقول الله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين الذي لم يصلي ليس اخانا في الدين اذا هو ليس بمسلم ويقول جل وعلا حكايه عن عن حوار سيحصل يوم القيامه يقينا لان الله هو الذي نقله قال جل وعلا ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر دخلوا جهنم نسال الله لنا ولكم العافيه ولوالدينا والاخواننا المسلمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين جواب مباشر هل في مجال لللف والدوران لا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض مع هالناس لا كن مع الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا اول شيء لم نكن من المصلين اما نبينا صلى الله عليه وسلم فاختصر الموضوع في كلمات فقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر الكفر وفي روايه الشرك ترك الصلاه ترك الصلاه ليس بين الانسان وبين ان يقال عنه كافر الا ان يترك الصلاه ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم يعني بيننا وبين الكفار الصلاه فمن تركها فقد كفر ايها الاخوه الكرام الصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم وهم اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ان شيئا من الاعمال يعني من اعمال الاسلام اذا تركها الانسان يكفر الا الصلاه يقول شقيق ابن عبد الله رحمه الله لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه تصوروا ايها الاخر. هذا كالاجماع على ان تارك الصلاه لا حظ له في الاسلام صلاه الجماعه ايها الاخوه بالنسبه للرجال بالنسبه للذكور البالغين ورد فيها من النصوص ما يجعل الانسان يحتار كيف يقول قائل ان صلاه الجماعه ليست بواجبه ادله كثيره من الكتاب والسنه ذكر جزءا منها وهو كثير كثير صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاه وانصح جميع طلبه العلم ومن له نفس في القراءه ان يقرا هذا الكتاب ليعرف قدر الصلاه اسم الكتاب تعظيم قدر الصلاه للحافظ محمد بن النصر المروزي رحمه الله تعالى ذكر فيه من النصوص والاثار شيئا عظيما فتقشعر له ابدان المؤمنين صلاة الجماعة أيها الإخوة واجبة واجبة ولا تسقط إلا بعذر والأدلة متكاثرة قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين من هم الراكعون؟ صلاة في المساجد اركعوا مع الراكعين وقال سبحانه وتعالى في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فالتقوا طائفة منهم إلى آخر الآية حتى في الخوف يصلون جماعة وهم يقاتلون يصلون جماعة هذا يدل على ماذا؟ لو كانت صلاه الجماعه ليست واجبه اتجب على على افراد الجيش وهم يقاتلون ابدا لو لم تكن واجبه لما اوجبها الله على هؤلاء وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا صلاه العشاء ما كان هناك كهرباء وانوار وكذلك الفجر فالمنافق اذا غاب ما يشعر به احد من المسلمين اليوم ما يصلي الا في مناسبه اذا هناك مناسبه وسيرى فلان وفلان ربما يصلي اما اذا كان الدافع هو خوف الله يجلس في بيته انتبه يا اخي المسلم ان يكون فيك شبهم بالمنافقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب هذا الحديث يا أخوة في الصحيحين حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هل هذا يدل على أن صلاة الجماعة سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بأن يحرق بيوتهم بالنار وكان سيفعل عليه الصلاة والسلام لو لا خوفه ونحرق على الذراري والنساء الذين لا تجب عليهم الصلاه وجاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعمى رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له عليه الصلاه والسلام فلما ولى دعاه كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب وفي روايه قال لا اجد لك رخصه وهو ارحم البشر بالبشر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم من ارق قلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما رخص لهذا الاعمى لانها فريضه من الله الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى عباده يصلون وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا بعذر اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسئنا به الظن اسئنا به الظن ايها الاخوه الكرام اعلموا رحمكم الله واياكم ان هذه الصلاه رحمه من الله يقول القائل كيف تكون رحمه من الله انا نائم لم انم الا منذ ساعه ويؤذن الفجر واستيقظ وانا في شده النوم وفي استغراق عظيم كيف تكون رحمه بي اسمع يا اخي المسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون تحترقون اي تقعون في الهلاك والعذاب بسبب كثره الذنوب فإذا صليتم الصبح يعني الفجر غسلتها يعني غسلت الصلاة تلك الذنوب ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظ رواه الطبراني وهو حديث حسن حسنه الامام الالباني وغيره فباي شيء يا عبد الله ستطفي ذنوبك اذا كنت مفرطا في الصلاه ايها الاخوه المؤمنون كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته الصلاه الصلاه لا يوجد عباده يضرب الصغير من اجلها وانت تحب ابنك من احب اليك من ابنائك ومع ذلك تضربهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح من اجل ان يصلوا بعض الناس لو قطع ابنه جزءا من قماش في بيته او افسد شيئا في البيت ضربه اما ان يمكث سنه وسنتين لم يدخل المسجد ربما لم يسال عنه ارايتم كيف تضيع الصلاه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 قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ومن احسن الاعمال واثقل الاعمال في الميزان الدعوه الى الله فكيف اذا كانت الدعوه الى الصلاح ومن جمله الاعمال الصالحه التي وفق الله بعض عباده في هذه البلاد اليها ما تقوم به مراكز الاحياء جزاهم الله خيرا فقد قام مركز الحي في هذا الحي باطلاق حمله عن الصلاه اسماها صلاتي حياتي اي والله فان الحياه لا قيمه لها بدون الصلاه وقد تضمنت هذه الحمله انشطه كثيره الدروس والمحاضرات وتوزيع بعض الكتب والكتيبات والاذكار الى اخره فنرجو ايها الاخوه ان نكون كلنا كلنا دعاه الى الصلاه والله ايها الاخوه لان صلى احد من الناس اخرجته من الظلمات الى النور بكلمه او بكتاب او حتى بريال شاركت في في هذه الحمله فانت على خير عظيم انك تخرج احد من الناس من الكفر الى الاسلام اسمعتم النصوص كيف ان الذي لا يصلي نسال الله العافيه يقع في الكفر ولذلك ينبغي علينا جميعا ايها الاخوه ان نتواصى وان نتداعى الى مثل هذه الحملات الطيبه المباركه الصلاه والدعوه اليها ابناؤنا ما اوضعهم مع الصلاه نسائنا كل من نعلم جيراننا ما اوضعهم مع الصلاه يجب علينا ان نكون دعاه خير واعلم ان هذه الاعمال المباركه مما يحفظ الامن على بلادنا والله ان الله عز وجل يدفع عن بلادنا شرورا عظيمه بمثل هذه الاعمال نعم ايها الاخوه ان النعم لا تستبقى الا بشكر الله الا بشكر الله ومن اعظم الشكر ان يسعى الانسان في تثبيت هذه الفريضه في قلوب وعقول الناس ايها الاخوه اعلموا انه ليس بين الانسان وبين الجنه والنار الا ان يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة او النار اقرب الى احدنا من عنق راحلته نحن ايها الاخوه ليس بيننا وبين الجنه والنار الا ان نموت الانسان اذا مات بدات قيامته اذا كان لا يصلي ما وضعه اننا نرى الموت يتخطف الناس من حولنا صغارا وكبارا رجالا ونساء فما المانع ان يكون الدور قد جاء علينا ونحن لا ندري وما تدري نفس باي ارض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فاسال الله عز وجل ان يحسن لنا ولكم الخاتمه اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك بكل اسم لك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك ان تجعل هذه الصلاه قره عين لنا اللهم احببها الى قلوبنا والى ابنائنا اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تهدي ضال المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم امننا في ارطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم عجل فرج اخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام اللهم عجل نصرهم وفرجهم اللهم احفظهم بحفظك احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وداوي جراحهم انك على كل شيء قدير اللهم عليك بطاغيه الشام واعوانه وجنوده انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك خير العمل وخير القول وان تختم لنا بخير انك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين